بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 116. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 117. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 سُبْحَانَ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُرَنَّكُم 116. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا حِزْبَهُ يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 117. الذين كفروا لهم عذاب شديد 118. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 إن الله عليم بِمَا يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 والله خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُؤَمَّرُ مِنْ مُؤَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي 126. إن ذلك على الله يسير 127. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 اسْمَاوَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الحميد.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 124. وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الآما والبصير ولا الظلمات ولا النار ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأنواب إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ مُنِيرًا ثُمَّ مَا أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْعَذَابُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتمون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لعوب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوْ لَنُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيكُمْ مَنْ تَذَكَّرَ جَاءَكُمْ النَّذِيرُ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 وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ 119. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا 110. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة فَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ وَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً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 يوم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم